الذين ينادون كمن وراء الحجرات أكثر هم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعل ثم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم القفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراسبو قَدْ نَامَ مِنَ اللَّهِ وَنَامَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمْ ضَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَكَاتِلُ الَّتِي تَبَيَّقَتْ فَتَفِيءُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قَوْمِنَا سَاءَ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ أَسَاءَ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِنَا إِنَّ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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمون وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا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 وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولُهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ أَمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُ قُل لَّاتَ مَنَعَهَا إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بصير بما تعمل